الحمد لله، نحمدُه ونستعينُه، ونستغفِرُه، ونتوبُ إليه أحمدُه سبحانه، فاوَتَ بين العباد، وفضَّلَ بعضَهم على بعضٍ في المعاشِ والمعاد وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له نوَّرَ بالعلم القلوب، ودفعَ بالعلماء الخطوب باشهد ان نبينا وسيدنا محمد عبد الله ورسوله صاحب الفضل المرغوب والهدي الاخير المطلوب اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وسلم يا ربي تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وصية مضمخة بعبق الإيمان تلك هي الوصية بتقوى الواحد الديان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين من يتق الله يجعل عسره يسرا ويعظم الله بالتقوى له أجرا أيها المسلمون من معاقد القول المؤكدة وعزائمه المُقرَّرة المُوطَّدة أنَّ منَنا البارِي سبحانَه على عبادِه عظيمةٌ مُترادِفَة، حتَّانةٌ مُتوافِدَة ومن أجلِّ نِعَم الله على عبادِه أن أرسلَ فيهم رسولًا من أنفُسِهم يتلُو عليهم آياتِه ويُزكِّيهم ويُعلمُهم الكتاب والحِكْمَة فقامَ صلى الله عليه وسلمَ برسالته خيرَ قِيام بلغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَحَ الأمة، وقد حمَل مشعلَ الهداية بعده أهلُ العلم على ميراث الرسالة ومنهاج النُبوَّة في البلاغ والبيان، فهم في الأمة أنوارُ الهدى ومصابيحُ الدُّجَى، وزوامِلُ الإسلام، وحُرَّاسُ الدين، وحمات العقيدة يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ايها المؤمنون لقد خص الله تعالى اهل العلم بالتكريم والتشريف والمقام العلي المنيف فالعالم في الامه بدرها الساري وسلسالها العذب الجاري لا سيما ائمه الدين وعلماء الشريعة ومهما دُبِّجَت النُّعوتُ في فضائِلِهم فلن توفِّيَهم حقَّهم كيف وقد قال نبيُّ الهُدى صلى الله عليه وسلم إن الله وملائِكته وأهلَ السماوات والأراضِين حتى النملةَ في جُحرِها وحتى الحُوتَ ليُصلُّون على معلِّم الناس الخير أخرجه الترمذيُّ بسنَدٍ صحيح وصح عند أحمدَ في المسند من حديث أنسٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلُ العُلماء كمثَل النجوم يُهتَدَى بها في ظلمات البرِّ والبحر فإذا انطمَسَت النجوم أوشَكَ أن تضِلَّ الهُدَى قال الإمامُ أبو بكرٍ الآجُرِّيُّ رحمه الله فما ظنكم بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلما فقيض الله له فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية ثم جاءت فئام من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا فبينما هم كذلك اذت فئه المصابيح فبقوا في الظلمه فما ظنكم بهم فهكذا العلماء في الناس تستغفر الحيتان في ابحارها للسالكين مدارج العلماء فهم النجوم مقامهم كبد السماء وحضورهم في الليلة القمراء فمن ابتغى من غير هذا نهجه فلقد اضل وضل في البيداء معاشر المؤمنين ومسؤوليه العلماء في الامه عظيمه ومهمتهم جسيمه واوجب الواجبات عليهم بيان صحيح الدين كما انزل على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فلو فلو لم يقم العلماء بواجبهم في البلاغِ والبيان لبقي الناس حيارى يتيهون في ظلمات الجهل ودياجير الضلال لذا قال صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه olجم يوم القيامه بلجام من نار رواهُ الترمذيُّ وقال حديث حسن وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لولا آيةٌ من كتاب الله ما حدثتُكم ثم يتلُو إنَّ الذين يكتُمون ما أنزلنا من البيَّنات والهُدى من بعد ما بيَّنَّاه للناس في الكتاب أُولئِكَ يلعَنُهم الله ويلعَنُهم اللاعِنون ولا يقتصِر عملهم على البيان فحسب بل يعظم دورهم وينبل قدرهم بمحاربه البدع والضلالات والمنكرات والمحدثات ليميز الله بهم الخبيث من الطيب والحق من الباطل والصحيح من الزائف فاسنا مقاصدهم ابراز الرؤيه الإسلامية لكافه القضايا التأصيلية والمستجدات العصريه فيحيون بكتاب الله الموت ويبصرون به اهل العمى ويهدون من ضل الى امته العلم والهدى العلماء رمانه الميزان ولسانه واهل التوسط والاعتدال يواجهون الأفكار الضاله ويحاربون الاراء الشاذة النادره بسلاح العلم البتار فهم حسن الامه الحصين وركنها القوي المتين وهم صمام الامن والأمان خاصة و وقت الفتني والمدلهمات كما هو الحال في زماننا. الذي سادت كثيرا من أرجاء أن قض التنااح والأرزاء وأنكث العصبية الرحناء والمساغب والعناء والحملات الحاقدة الشعواء واللحماللات الحاقدة الشهواء مع قصور الحمم عن أعاال القم. واستدا في هذه الحملات المسورة الشباب الياافر. يُلقِمون عقولهم الغضَّة النظريات الفاسدة والأفكار الطائشة والاراء الهزيلة وكم للفهوم المنحرفة الجانحة بين المسلمين مما عرات وويلات ألهبت فيهم روح الكراهية والصراعات واججت اوار التعصب والمزاعات عبر المجالس والمنتديات والإعلام والفضائيات تقضم بهبوبها الاصول والثوابت وتشرخ بشبوبها معالم الدين والمله الباسقه النوابت وكيف وقد عظُمَت الفتنة بالوقيعة بالعُلماء، وبث الشائعات المُغرِضُة عنهم لسيَّما فيما يعرف بالإعلام الجديد ومواقِع التواصُل الاجتماعيِّ إلا أن علماء الأمة يقفون لهذه الحملات بالمرصاد، يكشِفون زيفَها، ويُجحفِلون أوارَها بالفهم الوثيق والإدراك الدقيق للوحيَين الشريفَين الذي يثنى صاحبه وتجل مناقبه وتنبو عن الفراتات عواقبه وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم ولكن تأخذ الاذان منه على قدر القرائح والعلوم ولله در العلامه ابن القيم رحمه الله حيث يقول العلم هادن والحال الصحيح مهتدي به وهو تركه الانبياء وتراثهم واهله عصبتهم وارثهم معاشر المسلمين وفي زمر الانفتاح الاعلامي العالمي بفضائياته وتقاناته يلزم العُلماء بذلُ مزيد الجهود لتحقيق أسمى القصود في تصحيح المفاهيم المدخولة العليلة والآراء الجافية الوبيلة، وبيانُ المنهج الحق وآلياتِه في التلقِي عن الله ورسولِه صلى الله عليه وسلم وإدراكُ معاقد مُرادِهما، وأن تُجيَّشَ في سبيل ذلك كل الطاقات والإمكانات من الدُّعاة الفضلاء ورجال الإعلام وحملة الأقلام لمُؤازرة العُلماء في مُهمَّتهم مع ربط الأمة بفُهوم السلَف الأخيار، لأنهم كما قال الإمام الشافعيُّ رحمه الله وآراؤهم لنا أحمدُ وأولى لنا من آرائنا عندنا لأنفُسنا أمة الإسلام وإنه لن تختو أمةنا شطر الحزة والمجد ووررفح الدجات وول تعتق من ما هي فيه من الفتن والمعتكرات ووزّ ال اخترابات إلا بالتباع ذوي الألباب الحصيفة السديدة. والعلماء ذوي وّها المكينة الرشيدة والذ من علماء الشريية هم الررجالوا المصابح الذين هم. كأنَّهم من نجوم حيَّةٍ صُنِعُوا أخلاقُهم، عُقولُهم من أي ناحيةٍ أقبلتَ تنظُرُ في ألبابِهم سطَعُوا وحسب العالم يا عباد الله أن تسلم له عقيدته ودينُه، وحاشَى لله أي تنازل الراسِخون في العلم عن شيء من ثوااب دينهم أو أيرضوا أحد من الناس كائنا من كان بما يسْخِط الله أو أن تختطفعقولهم وفهوههم إلى ما يخالف سُنة الحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أقض حّ العِلم إن كل ما ببدأ ط سته أشقى به غرس وأجنيه ذله إذا انفتباع الجهل قد كان أحزما والدعوه موجهه لعلماء الشريعه لعلماء الامه للحفاظ على هوية الامه الإسلامية، ووحدتها ووسطيتها واعتدالها وتعهدها بالتفقه والتوعيه وتصحيح المفاهيم الخاطئه والتصدي للشبهات المضلله والدعوات المغرضه وفوضى تكفير المسلمين وتفسيقهم واستحلال دماءهم وتقويه التواصل مع شباب الامه لتعزيز نهج الوسطيه بينهم وتحذيرهم من التفرُّق والتحزُّب والتعصُّب والمذهبيَّة والطائفيَّة، وتحقيق القُدُوة الصالِحة لهم والاجتماع على القضايا الكلِّية، ومنظومة القيم الكُبرى، والتحلِّي بأدَب الخلاف في مواضِعه صوناً لمصالح الامة العليا والدعوة ايضا موجهة إلى شباب الامة ان اعرفوا قدر علماءكم واعتصموا بالكتاب والسنة وهدي سلف الأمة، واحذروا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين وتمسكوا بنهج العلماء الربانيين فإنهم اعلم الناس بالمصالح والمفاسد وتحقيق الخيورات والمراشد واجتنبوا مواريد الفرقه والنزاع والاغترار بالشعارات البراقه التي ترفعها بعض التيارات والانتمائات دون اصل شرعي من كتاب او سنه وحذاري ثم حذاري أن تعطوا الفرصه للمجاهيل المتعالمين وانصاف المتعلمين في انتزاع ثقتكم بعلماءكم الربانيين والى حملة الاقلام ورُواد الإعلام أن آزِرُوا العُلماء، وتحرَّوا النُصداقية والنقلَ الهادِف، ولا تكونوا عوناً لأصحاب الأفكار الضالَّة بِبثِّ رسائلهم ونشرِ اخبارهم بل أرسُوا القيمَ والأخلاقَ الإسلاميَّة العالية وعزز الوحدةَ الدينيَّة والوطنيَّة، ووظِّفُ الإعلام في نشر الوعي بحُرمةِ الدماء ومخاطِر الظلم، والتصدِّي لمروِّج الإشاعات، والفتاوَى الشاذَّة، ودعاوَى الفتنة والطائفيَّة، وآفَة التطرُّف والإرهاب بكافةِ أشكالِه وألوانِه، وتبيانِ زيفِه، وكشفِ ضلالِ أتباعِه وبيان خطورته على حاضر الامه ومستقبلها والله المسؤول ان يوفق الجميع لصادق القول وصالح العمل ويبلغنا ازكى الرجاء واسنى الامل ويبارك لنا في القران والسنه وينفعنا بما فيهما من الايات والذكر والحكمه أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه وتوبوا اليه إنه كان حليما غفورا الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصللاة والسلام على النبي الأكرم صلى الله وسلم وزارك عليه وعلى عليهه وصحبه رموز المعاال والقييم ومن ومننتبعهم بحسان إلى يوم الددين أما بعد فاتق الله عمااد الله وحذر زور القول ودخله ومكر الرأي وخطله تبه صالح العملي وومله تفلح وتفوز وللخيرات تحوز إخوة الإسلام. وانه لا يجدر بابناء الامه ان يرعوا للعلماء حقهم ويعرفوا لهم فضلهم ويرفعوا مكانتهم وذلك بمحبتهم وموالاتهم واحترامهم وتقديرهم روى الامام احمد والحاكم من حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحمَ صغيرَنا ويعرِفَ لعالمنا حقَّه وقال الإمامُ الطحاويُّ رحمه الله وعُلماءُ السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهلُ الخير والأثر وأهلُ الفِقْه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكَرَهم بسوء فهو على غير السبيل ومن ذكَرَهم بسوء فهو على غير السبيل ولقد كان العلماء وانفسهم يعرف بعضهم قدر بعض فها هو الامام الشافعي رحمه الله يقول عن الامام احمد الذي يصغره سنه خرجت من بغداد وما خلفت بها احدا اورع ولا اتقى ولا افقها من أحمد بن حنبل وكان الإمامُ أحمدُ رحمه الله يقول عنه كان الشافعي كالشمس للدُّنيا وكالعافية للناس فهل لها ذين من خلف أو منهما يوم؟ الله أكبر، الله أكبر ما أعظمَه من أدَب وما أجلَّه من حب واحتِرام ومما يؤكد عدم الطعن على العُلماء أو القدح فيهم فإنَّ ذلك من مسالِك أهل الضلال لأنَّ الطعن في العالم ليس طعنًا في ذاته فحسب، بل هو طعنٌ في الشريعة والدين والعِلم الذي يحمِلُه كيف وهم المُوقِّعون عن ربِّ العالمين؟ قال الحافظ بن عساكر رحمه الله وعادةُ الله في هتك أستار منتقِص العُلماء معلومة لأنَّ الوقِيعةَ فيهم بما هم منه براء أمرُه عظيم والتناول لأعراضِهم بالزور والافتِراء مرتع وخيم ومن اوقع لسانه في العلماء بالثلب، ابتلاه الله قبل موته بموت القلب ومن حق اهل العلم الرجوع اليهم والصدور عنهم خاصه في النوازل والمستجدات وعند حصول الفتن ووضع الثقه بهم يقول الامام الحسن البصري رحمه الله الفتنه إذا اقبلت عرفها كل عالم وإذا ادبرت عرفها كل جاهل فهم اهل الدرايه لا سيما عندما تشتبه الأمور، وتلتبس الحقائق ويكثر التشويش والخلق حينئذ تعطى القوس باريها ليقول اهل العلم قولتهم والناس لهم تبع ومما ينبغي الكتماس الاعذار لهم والاصل عند علماء الاسلام التماس العذر لعامة الناس فكيف بعلماءهم كما يجب الحذر من تتبع الذلات وتلمس السقطات وابداء السوءات والنفخ في الهنات فالعالم بشر بشر غير معصوم قال بعض السلف المؤمن يلتمس المعاذير والمنافق يطلب الذلات والخلاف بينهم يطوى فلا يروى والخلاف بين العلماء يطوى فلا يروى فكيف بأولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله فهم عصمه للأمة من الضلال وهم سفينه نوح من تخلف عنها لا سيما في زمن الفتن كان من المغرقين فكم من قتيل لابليس قد احياه وكم من ضال تائه قد هداه فما احسن اثرهم على الناس وما أقدبح أثر الناس عليههم والله المستعان ألا فقل الله عبااد الله وعرفوا للهلماء حقهم وقدرهم و كانتهم اتقل الله يوههلماء بدائمت ما ت عليه من البلاغ والبيان تحق لكم السعادة في الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة وإن من فضل الله عليهنا في هذه البلا المباركة ما من به سبحان من قيادة حكيمة موفق حفيةٍ بأهل العلم وحملته، وكم ابتهجت النفوس غبطةً وسروراً واستبشاراً وحبوراً بمضامين الخطاب التأريخي المسدد لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله وأدام توفيقه وما أكده من التمسُّك بالعقيدة وتحكيم الشريعة، والعمل على تحقيق الوحدة الإسلامية ونبذ أسباب التفرُّق والاختلاف، ونُصرة قضايا الإسلام والمسلمين جعله الله في موازين أعماله الصالحة، وزاده خيرًا وهُدًا هذا وسلم رحمكم الله على من اتى بانفع العلم والبيان على مر الدهور والازمان المصطفى من ولد عدنان كما امركم المولى في محكم القرآن فقال تعالى قولا كريما عظيم البرهان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشره فصلي يا على المُبارَكِ محمد وآله وبارِكِ وصحبه والتابِعين النُّبَلَى ومن قفَى آثارَهم ووصَلَا وارضَ اللهم عن الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكرٍ وعمرَ وعُثمانَ وعليٍ وعن سائرِ الصحابة والتابِعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وعنَّ معهم برحمتِك يا أرحمَ الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا و سائر بلاد المسلمين اللهم امنا في أوطاننا، واصلح ووفق امتنا وولاة امورنا وايد بالحق امامنا وولي أمرنا اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه ونائبيه واعوانه واخوانه الى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين والى ما فيه الخير للبلاد والعباد اللهم وفق جميع اولات المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمه على عبادك المؤمنين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والالف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وجنِّبهم الفواحِشَ والفتَن، ما ظهرَ منها وما بطَن اللهم فرِّج همَّ المهمُومين من المسلمين، ونفِّس كربَ المكروبين، وقضِي الدَّينَ عن المدينين، واشفِي مرضَانا ومرضَى المسلمين، برحمتِك يا أرحمَ الراحمين اللهم انقذ المسجد الاقصى اللهم انقذ المسجد الاقصى من براثن اليهود المعتدين المحتلين اللهم جعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم اجمع كلمه اخواننا في العراق وفي كل مكان يا ذا الجلال والاكرام اللهم اصلح احوال اخواننا في اليمن اللهم وافقهم لمن يحكمهم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين اللهم كل اخواننا في بلاد الشام اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم واصلح احوالهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم كل إخواننا في بورما وافريقيا الوسطى، وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام يا حيُّ يا قيُّوم، يا حيُّ يا قيُّوم، يا حيُّ يا قيُّوم، برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلِح لنا شأننا كلَّة ربنا آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقِنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفِر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا والإخوانا الذينا سبقنا بالإمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لل الذينا آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غللا للذين آموا ربنا إنك رووف الرحيم ربنا ت قبل مننا إنك أن السميح عليه وت عنا إنك أن التوااب الرحيم لنا ووديننا ووالديهم، وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميهم قب مُجيبُ ال الدوات سبحان ربك رب حزة عما يصففون سلام على المُرسين والحمدُ لللهه رَبِّ العالمين.